بسم الله الرحمن الرحيم يسر إخوانكم في منتديات السلفية السودانية أن يقدم لكم هذه المادة العلمية سائلين المولى عز وجل لكم النفع والفائدة الحمد لله نحمده ونستعينه ونثق به ونتوب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 من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فانا افضق الكلام كتاب الله وخير لهدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وانشر الامور محدثاتها فان كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم اما بعد فأنا مضطر جدا لأقفع سلسلتنا التي تناولناها في جمع مضط ألا وهي قصص من القرآن الكريم لنتحدث اليوم عن أحداث في الساعة مهمة ينضغي بل يجب علينا أن نتناولها وأن ننظر إليها بمنظور الإسلام الصحيح مستدلين بذلك من كتاب الله وتعالى ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام الذين هما من تمسك بهما لن يضل أبدا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنة ولم يتفرقا حتى يردا علي الحوض والتالي الحديث بحديث أبي غير، رضي الله تعالى عنه أربعة الذي رواه البخاري الصحيح من بروا أبي أن أبا غير رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس بين أصحابه يحدث الناس. أي يعلم أصحابه الدين إذ جاء أعرابي من البادية فقال يا رسول الله متى الساعة قال راوي الحديث فمضى رسول الله في حديثه ولم يجب السائل عن سؤال. فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال لذلك لم يجب على هذا السايم النبي عليه الصلاة والسلام وقال الباب الآخر بل لم يسمع ما يقول حتى إذا قضى حديثه عليه الصلاة والسلام قال أين الساكل عن الساعة أي عن يوم القيامة فقام الأعربي فقال أنا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعها قال الصحابة وما إضاءة الأمانة يا رسول الله قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانقضر الساعها هذا هو اللب الأول في البخاري. اللب الثاني في البخاري أيضا قالوا وما إضاءتها يا رسول الله ما إضاءة الأمانة يا رسول الله قال إذا أُسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة فهذان الظان اللذ الأول إذا أُسند الأمر واللذ الثاني إذا أُسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة فهذا معنى إضاعة الأمانة التي بينه النبي عليه الصلاة والسلام أنها من أشراف الساعة ومن علامات قرب قيام يوم القيامة أو قرب قيام القيامة وقد قال الله تبارك وتعالى اقترب للناس عسابهم وهم في غفلة المعرضون فقد اقتربت القيامة وندلل على ذلك بهذه الآيات اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة, غفلة المعرضون اقتربت الساعة وانشق القمر اتى امر الله فلا تستعجلوه وندلل على ذلك ايضا بحدوث معظم علامات الساعة الصغرى فمن تلك العلامات إثناد الأمر إلى غير آله قال ابن بطال عليه رحمة الله فيما نقله عنه ابن حجر في بسح الباري شرح صحيح البخاري حينما تناول هذا الحديث قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله قال لأن الله عز وجل أوكل أمور العباد لحكامهم من المصالح الدينية والدنيوية فمتى ما أضع مصالح العباد الدينية أو الدنيوية فيكون بتوليتي الأمور إلى غير الناس الذين يستطيعونها وإلى غير الأمينين فيكون بذلك قد أضاعوا الأمانة وإضاعة الأمانة من علامات قرب يوم القيامة ومن مما يدل على ذلك مما يدل على ذلك في الأحداث التي أريد الحديث عنها على قرار هذا الحديث وهي ثلاثة أحداث حدثت وبعضها سيحدث اليوم الحدث الأول تلك المرأة التي صلت بالرجال في بريطانيا اسمها أمينة وزود أو أمينة داود وهي مسلمة دكتورة في إحدى الجامعات الأمريكية صلت بالرجال بل خطبت لهم صلاة الجمعة وأنا لم أتناول هذا الحديث الجمعة الماضية رغم أنه مر علي أكثر من أسبوع لأني لم أكن أعلم بهذا الأمر ولما علمتم كان من الواجب أن أبين خطورة هذا الأمر وحكم الله سبارك وتعالى فيه وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وبالذات أن هناك في في إسلامنا وبين أظهرنا من المسلمين ومن المنظرين ولا أقول مفكرين لأن الإسلام لا يجوز أن نسمي دين الإسلام فكرا لا هذا لا يجوز الدين لا يجوز أن نقول المفكر الفلاني ولا يجوز أن نقول أن دين الإسلام عبارة عن فكرة هذا باطل وهذا كلام أعداء الدين اقتبثوا منهم بعض الجهال وبعض الذين قل نصيبهم من العلم علم الكتاب والسنة علم الشريع آني اقتبثوه منهم إما جهلا وإما غفلا وإما عنادا فالإسلام لا يسمى فكرة ولا يسمى علماء المسلمين مفكرون إنما الإسلام منهج ربانك وليس فكرة وأما الذين تبحروا في علم الدين يسمون علماء ويسمون بأهل الذكر قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والذبط قال الله عز وجل الرحمن فاسأل به خبيرا وقال النبي عليه الصلاة والسلام واطبت إياهم بالعلماء وليسوا المفكرين قال فضل العالم على العابد كفض القمر ليلة البدري على سائر الكواكب وفي رواية كفض أنا رسول الله على أبناكم وقال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء ولم يقل من عباده المفكرون وإنما العلماء فلا يجد أن يسمي بالمفكر الفلاني الإسلامي الفلاني يجد أن يكون مفكرا في, في, في, في أمور الدنيا أمور الدنيا مفكر كهربائي مفكر مؤنبي مفكر طبيب لكن لا يجوز أن نظف العلماء الربانين الحقيقيين أعني بأنهم مفكرين فقال أحد المنظرين هو الدكتور حسن عبدالله كلابي هداه الله قال أنه يجوز للمرأة أن تأم الرجال في الصلاة. فبهذه الفتوى أخذ كثير من المسلمين وبالذات في الدول الأوروبية أمريكا وبريطانيا وبع أتباعه أتباع التلاب في السودان هنا أخذ بهذه الفتوى وجودوا إمامة المرأة للرجال أقول أن إمامة المرأة للرجال وهذا هو الحدث الأول الذي أريد أن أتناوله أن إمامة المرأة للرجال لا تجوز، محرمة لأنه ليس هناك دليل واحد يجوز للمرأة أن تأم الرجال لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ذهب المالكية عليهم رحمة الله جميعا أن المرأة لا يجوز لها أن تأم الرجال وإذا عاندت امرأة عاندت امرأة وأمت الرجال فصلاتها باطلة وصلاة الرجال الذين وراءها باطلة فبمذهب المالكية بمذهب من؟ المالكية نقول أن صلاة أولئك الذين صلوا وراءها وراء هذه المزعومة باطلة وكذلك صلاتها باطلة وجب عليهم جميعا وهي معهم أن يعيدوا صلاتهم لأنها غير مقبولة عند الله عز وجل وكيف تقبل الصلاة؟ إلى أمتي المرأة الرجال والله تبارك وتعال والنبي عليه الصلاة والسلام وكلام رسول الله في الدين هو كلام الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه من شديد القوى ذو ذمرة الثور قال النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام خير صب الرجال أولها وشرها آخرها وخير صبوب النساء آخرها وشرها أولها لماذا هذا الكلام لأن الصف الأول من النساء هو أقرب الصفوف إلى الصف الآخير من الرجال فلهذا السبب كان الصف الآخر من الرجال شر صفوف بين الرجال ولا شك عن نبيه وليس معنى هذا أنه حرام أن يطلق الإنسان في الصفة الخير ولكن معنى.. شير صفove الرجال، معنى هذا الكلام شير صفوف الرجال آخرها أي بمفهوم المفاضلة أن الصفة الأول في الرجال خير صفوه والثاني في المرتبة الثانية في عظم الأجر والثالث في المرتبة الثالثة والرابع الآخر في المرتبة و ولهم أجر أيضا ولكن أجرهم أقل أقل من أجر الذين سبقوه أمامه من الصباح. فهو جر صباق ليس معناه أنه شر وأنه باطئ وأنه سيء ولكن شر صبوب الرجال أي أنه أقل صبوب الرجال أجرا وشر صبوب النساء أولواء أي أنه أقل صبوب النساء أجرا وكان هذين الصبتين الصدوب أجرا لقرب الفط الأخير من الرجال للأول من النساء وهذا يدل أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون النساء بقدر الإمكان بعيدات تماما من الرجال وحينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة فقال يا فاطمة أي شيء أفضل للمرأة قالت ان لا ترى الرجال وان لا يراها الرجال الله اكبر فكيف بعد هذا كل نجوز لامرأة ان تقف امام الرجال في المفلح وتركع امامه امامه وتسجد امامه وتدهب الى الارض ساجدة امامه وتقوم امامه وهو رأىها في الصف الاول والثاني والصف الثالث الى الاخر بل كيف نجوز لامرأة ان تتقدم على الرجال وتأمهم وقد نأى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام ان تتقدم المرأة على النساء إذا أرادت إمرأة أن تأم النساء مثلها فلا يجوز لها أن تتقدم أمامهم كما هو الحال في إمام الرجال الرجل يتقدم على الرجال خطوة أو خطوتين أو ثلاثة لأمهم ويقوم أمامهم بل الآية الصنة أن المرأة إذا أرادت أن تأم النساء أخواتها النساء فهي تقم في الصفر الأول في وسط الصف. داخل الصف ولا تتقدم على النساء أخواتها فإذا كان هذا الحال حال المرة إذا أرادت أن النساء أنها لا يجوز لها إطاقة أن تتقدم على النساء وهم نساء جميع ليس فيهم الرجل فكيف تتقدم على الرجل وإذا كان الله تبارك وتعالى قال كل المؤمنين يغضوا من أمثاله ويحفظوا بروجهم كل المؤمنين يغضوا فكيف يجوز لامرأه ان تصلي بهم امامه ينظرون اليها وحينما تسلم من صلاتها بالرجال من السنه ان يقبل ان, أن الامام بوجهه على المصليه فكيف يجوز هذا ام كيف يجوز لها ان تصعد المنبر باعلى صوتها وتخطب في الرجال ومن السنة في الغفة أن صوت صوت الإمام يكون عاليا كما كان صوت النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري أحد الصعبة قال مررت بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول قائم يخطب في الناس قال ودهرت إلى الصوت لضرورة إما أنه يريد أن يتوضى أو يقضي حاجته أو أعوه قال ودعوت إلى السوق فسمعت صوت رسول الله من علو صوتي سمعته وهو داخل المسجد على المنبر بدون بك بدون بك على المنبر وأنا بالسوق سمعت صوت النبي عليه الصلاة والسلام فكيف يجوز الامرأة أن تأم الرجال في قفة الجمعة أو في الصلوات العالمية أتوا بدليل التراب جاء بدليل وأنا أذكر اسمه لماذا لأنه ذكر أول من ذكر هذا الكلام وأول من أوقد هذه الفتنة وأنا أصبه بأنها فتنة أراد أن يفتن بها المسلمين وأصل الله عز وجل أن يعصم المسلمين من فتني الفاتنين المبطولين وأن هذا القائم وإن لم تكن له رداية أن يعصم الله عز وجل جميع المسلمين والمسلمان من ومن كلام إن لم تكن له هداية فأنا أورد اسمه لأنه تبجح بها في وسائل الإعلام إفادة الصحف اليومية المذيع والقنوات العالمية عبر العالم فوجب علينا أن نرد عليه وهذا لا يعد من الغيبة حتى إذا ذكرنا اسمه لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله من نشر بتعص بين الناس فلا يرد عليه إلا بين الناس يعني زارت كلم في الدين وخ... وخ... ونقبس الدين كله وطلع كتب وقضى فتاوى في التلفزيون وفي الغنوات الفضائية ما من العقل بالمناسب إنك تقول أنا أمشي في بيت وبراي بيني وبينه طيب الكتب وطلع دي كيف؟ بقول قال لك أنا استدت فهالناس اتضلوا بالكتب وبالفتاوى صلعت التلفزيون عشرات الفتاوى دي اللي هنشوا لي ربنا كيف وده التهديهم كاف إذا لابت من نشر بدعته بين الناس فلا يرد عليه إلا بين الناس لكن لو زور جاءت في بيته بيشرب خمرة بيجيب الخمرة جوا البيت في العربية يستمجعت ماذا يزور شايفة مثلا وده قد يدخل جوا البيشرة وبيقوم ينوم بعد العشاء قال العشاء وينوم اشرب الخمرة وينوم لا بيقول رزور بيطلع الشارع وليه حاجة ده اللي بتوفع في ما بينه قبير والمناسبة ما دور الكبب في الدين ولا ولفق كلام ما قاله تبي عليه الصلاة والسلام ده تفضغ قدام الناس طوالب يتكلم عنه كده ربنا سبحانه وتعالى ما تناول المنافقين في سورة التوبة قال سيقولون سيقولون ابن عباس قال هي الفاضحة قال سورة التوبة هي الفاضحة شوف سماشه الفاضحة ورجع صحيح البخاري الآن عبد المصحيح البخاري قال هي الفاضحة لم تترك احدا من المنافقين قال قولا إلا فضعه الله ولم تترك أحدا من المنافقين أضمر قولا في قلبه إلا فضعه الله قبل أن يقول القول يعني قلت في قلبك إذا بس قول ربنا يقول لك يقول لك كده يا رسول والله موضوع إيسا ربنا فضعه والقرآن يبقى إلى يوم القيامة لأنه ينشر بدرب وينشر كبره وينشر ضلالات بين الناس وكذلك كل القرآن ربنا تكلم عن أئمة وصلاطين وناس مجرمين تكلم عنهم بأسمائهم إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين منهم ربما يمتأسمهم عظيم فلحبا يجوز أن نتناول أهل الضلال سواء كانوا مسلمين مثل هؤلاء الترابي أو غيرين أو كانوا كافرين مثل هؤلاء كفرعون وغيره من الكافرين من الآخرين خيط فجاءوا حبيب قالوا إنه في مارة يسمهم ورقة صحابية الرسول قال لي أصلي بالرجال في بيتكم وده لم كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يعني يدخل النار ده دخل النار والله بالحديث ما بإن الرسول قال لهم من الرجال. الحديث بنصه وبرقمه بسنن نبي داود برقم 492 بعض أهل العلم قالوا حديث ضعيف والبعض الآخر قالوا حذر طيب نفترض إنه حذر نفترض إنه صحيح ما إشكال. إنه أم وارقة ده الحديث أنا بجيك له كامل يقول روايات أن أم وارقة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة كذا وكذا في غزوة كانت ده التدور تشتغل فجأت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إني أكتبت في غزوة إني, أريد... إني أريد أن أقاتل وأغزو معك في هذه الغزوة قطع عاش الغزوة قلتُ مالك اللهِ شوف نفجِل زاوية وحربتُ ضلَّ في هامَةِ له فقالَ لا النبيُّ عليه الصلاة والسلام هذا ليس للنساء هذا ليس للنساء ولحد هنا في ورد على الدكتور ذاته لأن الدكتور ده في يوم من الأيام كان بين سوق النسوان يودي الجنوب يودي من الجنوب يأتيهم مجاهدات وشهيدات ومقاتلات وده حرام جدا. لا ندأ عرض مسلمين ما يجوز إن تسلك جنود تودي معسكر بالمرخيات يدرّون أو في عباد خدم والسوق تودي لا يجوز قولا واحدا لأن الجهاد الذي يتوجهون به ما شرع إلا للحماية الدين والعرض وهذا وعسانه. يريدون أن يخرجوا أعراض المسلمين بحجة التهاب والتهاب شرع لحماية الأعراض وهذا الدكتور أخرج أعراضنا أخرج أعراضنا بحجة التهاب والتهاب ربنا شرع حماية الأعراض ذات ذا كان الباطل ما يجوز كان في الثوفة الراجلة في الثوفة بمشي بالأكل وتشربه ولما نتجرح تعالي والجرح أو لكن ما كان بيوضمه على كلاه بالرموز ويشيلون ال ويمشوا ده كلام باطل ايوه ولو كان خدمة وطنية مدودة ما دودي بالتك لا يوجد هذا، الجريان شاء الله ما تقرأ إذا كان وطنيا جريان ياتي الدرب إذا جبوا رجال فهذا لا يوجد اطلاقا ولو تلقى عالم من علماء المسلمين لا لامام مالك لابو حنيفة للشافع لا من حمل جوزه ذلك، طيب، فجمل الحديث لحدنا في وجه على الدكتور. ولا يتحدث عن هذا الدكتورة الترابي في ورد عليه لكنهم ما تكتعون لانا ما تجيبوا لخطة دي الجزئية دي قال وليس فيه ورد عليه مسألة الصلاة ذاته صلاة المرض الرجال حديث رد عليه ما رد له وعلى أمسان المرض صلت في بريطانيا وفي أمريكا وغيرها طيب فقال لها ليس هذا للنساء ارجع الى بيتك تمشي بيتك لعل الله يرزقك الشهادة وأنت داخل باتك هناك رجعت البيت قال روي الحديث فوكل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخا كبيرا كان قد عمي يؤذن لها في بيتها يطلع الوجب رسول ويؤذن لها في بيتها ثم يرجع ويصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام لحد هنا لو كان في راجل في البيت أمه ورغب يصلي بيه من اهل بيته من اهل دارة مبغوره هم ما كان الرجل الاعمى الشيخ الكبير العجوز العجوزة ما كان بطلع مجد مجهد الرسول عشان يمشي ازد الله في البيت ناش ويجي راجع تاني يفضل كان اولى بالأذان الرجال الجاعدين في البيت اللي بصنوانهم ورغة دي اذا كان في رجال اطولا لكن كلام كذب وما في رجال يعاني اتا في رجال كان بالطلع بينسوان اهل بيته وحجيك لكلام ده شوية فكان رجل يؤذل الله هذا الرجل الشيخ الكبير رضي الله عنه وهو عمى ويرضع صلي مع النبي عليه الصلاة والسلام قال وامرها انت ام اهل دارها الحديث انت كلمة اهل دارها دي اخذوا بها المنحرفون اخذوا منها ان اهل دارها معناة الرجال والنساء في اهل بيتها ونحن قلنا ما كان في راجل ذي دليلين الدليل الأول ان الرجل ده كان بطلع من مجلس الرسول يا أزز الله في راجل إذا معناته ما كان في راجل كان في راجل كان أزز الله راجل الرجل قاعد في البيت. الدليل الثاني شو كلام دمطجي الدليل الثاني إنه ما كان فيه كان في زمن الصحابة ولا زمن ثاني في زمن الرسول يعني المسلمين اللي بصلوا ذي كانوا صحابة ما كان في صحابة يصلي في البيت ما كان في صحابة يصلي في البيت حتى العيانين من الصحابة كان يصلوا مع الرسول في المنزل إخ إذا كان الليلة أصحى لن أصحى بأعداب وناس عيانين يجزونهم يصلي ببيتهم ولكنهم يأتون إلى المسجد ذي في زمننا الآن ده هم عندما أعداب رب أعداهم ليس على المريض حرس ولكن مع ذلك يأتون إلى المساجد حباً بالله حباً في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلون بالمسجد رغم أن الله قد أضاه لهم أن يصلوا في بيوتهم. ده إذا كان نعنى التعبانين ده للأعمال الغصيحة وقليلها ديب فكذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يصلب البيت عشان تأمه مره أول أمه مره لا مره لا ما كان تصلب لو لبتأمه مره ولا بتأمه مره راجب وإنما قصد بالحديث وأمرها أن تأمه أهل دارها. قصد بالحديث أمرها أن تأمه نزاء أهل دارها لأنه في رواية أخرى جامل ابن حجر في فتح الباري رواية للحديث من ذاته لماذا جابوا الرواية دي لماذا جابوا الرواية دي إيقل لهم الحق يأتوا إليه مدعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتاب أم يخافون أن يحيف الله عليهم فلما ننقل حاجة تخدم خطه لإبن الدكتور دا وإشباه يمسك ماذا وهي لا تخدم خطه أطفر لكن كلام باطل طيب الرواية جابت من حجر من رواية الحديث والرواية تفتر بعضها بعضا يعني ما يجب أن نمسك رواية أهد ونمسك ونجر بيها قال وامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أمة نساء أحسدارها ذي الرواية جابت نسوا بيثا من هذا الحديث إذا كان مصود سوا بيثا لأن مصد قوبي صحابي كان مصنع في البيت ده دليل عبدالله المدعوب قال شنو قال ولا قد يتكلم عن صلاة الجماعة في المجد ولقد رايتنا وما يَتَخَلَّفُ عنها إِلَّا منافق معلوم النفاق قال إِلَّا مُنَافِقٌ المنافقين الاصعب ما يعرض الصحابه يعني هو ده قال انهم كفروا بالله ورسوله وما تهن كاذون او قال باطقون كما قال عبد الله او وهم باطقون وما ولقد رَأَيْتُنَا يُؤْثَى بِالْرَجُلُّ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنَ عياد ملجم كله كله دائع غمران يقول لهم برضو ما تخلوني ليه لأنه يدر أتلي مع الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا كانوا كده بالله عليكم والله انتوا ديت وانا ذاتوا معاكم انا وانتوا التعبانين كلنا ديه. لو سمعنا كده ان الرسول عليه الصلاة والسلام عاش كالي من حية الليلة حية من جديد خلاص، وقاعد في مسجد اين مثلا هناك في مسافة امرواضة مثلا واحد فيكم يحب الرسول تاني بيصلي معنا في الجامعة والله يقول لنا نمشي نحض حقك عشان نصلي ولا النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان انا عارض اني جاء بطأي يزور فيكم اذا كان الناس اخر الزمن الناس التعبانين انا وانتم فكيف صحابة النبي عليه الصلاة والسلام اني واحد دفة في البيت عشان تصلي عوما كان كلاما ولو غير عندي في البيت أصلاً كان يصل وما ذاته ما كان يصل لأم ورقة هذه المرأة الصحابية الجليلة رضي الله عنها. أن اتسروا عليها الدكتور وأمثاله طيب قال يؤتى رجل مريض يهادى بين الرجلين ذاك ملجن كله كله حتى يقاض بالصف واحد نافكه بأجاي باليمين تاكله في كتبه واحد تاكله بأجاي بالشمال يعني لو واحد من النب التاكلين وهي ذاك حساي بيقع خلاص. يوحد هذا الفك يوحد يعني شو يعني يترنح ده يرجع اليمين على اذا اليمين ده يرجع بناهه الشماليه اذا الشمال لحد ما يداري اذا الجماعه معنا الحديث انه امال تقوم شنو نساء أهل دارها وده كلام العلماء في هذه المسألة وانا يكون ترى في هذا الكلام ممكن أوتح له وفوته لكن خشية الإفالة ولو كان في امرأة يجوز لها أن تصلي بالرجال لجاز لعائشة أن تصلي بالرجال حينما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مو أضا بكر فليصلي بالرجال عائسة قالت لا يا رسول الله اهو بكر الرجل اكيد يعني بكاه فهو عمر ان يصلي يدهم قال لا مروا اذا بكر فليصلي بالرجال وحينما غاب النبي عليه الصلاة والسلام تأخر في شأنه صلح بين قوم صلى بهم ابي بن كعب فلم تصلي امرأة في تاريخ الاسلام من الصحابيات او من التابعيات او من تابعي التابعيات امرأة عاقلة على المنهج الصحيح لم تصلي امرأة بهذه العصاق برجال قط والتاريخ يشهد لذلك هذا الله وصلاة والسلام وراء وكحالى نحمد وراء الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين طفل أمره الحدث الثاني الذي يجب علينا أن نعلق عليه هو شراء ذلك اللاعب تعلم الريف اشترى قلوبة سبعة مليار جنيه وفي رواية يساوي عشرة مليار جنيه بعدين قالوا سبعة قالوا عشرة والله جنيه واحد جنيه واحد بل, بل, بل نقودة الجديمة مش الجنيه المساوي في الجنيه ده. ما يجوز انه يشتروا لهم لاعب يا اخي يكفي انه اسمه لاعب المتلاعب يعني اشنو؟ لاعب يعني بتعليم بتعليم لاعب يعني اشنو؟ يعني بتعليم انا اشتري لاعب لعباندي بتعليم عشان يلعب لي لعبة واشان يحضر السودانيين اللعبة ويبيع زمنهم في هذه اللعبة اشتري بي سبع مليار جنيه يبقى هذا لا يوقف انا بعرف قصة مر اشي مصاطمة تقريبا قصة حقيقية في العاطمة انها حصلت حفظتها مشكلة لابدتها الصغيرة عند عملية خطيرة مشكلة المحسنين جاي جاي جاي قال ما الله ما وفقت الجلاء وهي كانت ايمانه ضعيف صراحة كما تدل القصة لنهايتها في النهاية علنا ماشي بشياله اللي قت تايك تكت لي انت ليه مأمومة وزعلانه كده قال لي والله لابدتها الصغيرة عند عملية خطيرة جدا وما لقيت اي زولة دينه برش مشكلة ديونة بعض بعد صلعروح قدهمين عشرين ألف عشرين ألف جنيه يعني عملة جنيه. ودي ما بتعمل أي حقوق خمس حقوق ما تشتريها من شنو؟ والعملية خطيرة ذا الكذا مليون وفذا. فدلال خلاص ودك لناس بيدو جروش وبيتكفلوا لك إن شاء الله بحاجات يجيبونها. ضلنا تعترف بالله. هذا ودا أقرب كنيسة هو يعرفه إنه كان بيدو الناس جروش. دخل الكنيسة القتاة وتلموا فيها عندك في الصبح وطالوا للمسلمين ما أدوا بس نية القفازة كي في المسلمين كذا نحن نساعدها جل مرية تكبر طب قديم. لاني سنحالهم وأخارهم قال لها فتكفلنا بالعلاج بيتك وعملياته ورقاده من المستشفى ومطاريفه وعلاجاته وأدويته وتكفلنا بالجلاياته لحد الثانوي من الثانوي لحد الجامعة لحد ما تتخرج كله علينا نعنى فتنصرت المرأة المسلمة فاطمة ولمست الصليم حادثة تاني شكتها بيعيني انا لانه بناظر النصارى وبناقشهم في اماكنه وفي كنائتهم قريدة تبلي اشهر مشيت كنيسة الورثو نخلصوه هنا الجم كان حركة، الرأس كان حركة دخلته كان عندي مناظرة مع واحد جنسي دخلته عندنا الجسيزة ذا هو اللي دمر هاربة ما ما بطة لكن الشاهد نقله إنه إمرأة ما وعدة ثلاثة نساء مسلمات والله مسلمة اقسم بالله مسلمة سألناه مسلمات والظاهر عالم لفين كويس صبيان جوا الكنيسة راجين الجسيد أكانيجي يديم جروش الثلاثة ليتوان لما نحن جعلنا راجينا جدرا أن في باط في قبره جا... قال قال لنا أو أنتوا جايين لمساعدتهم نتخدم قالنا إذا جايين لمساعدة ما تقول ل لأوونا شوف ما لأبونا لأبونا إنكم مسلمين بيقسم النصارى ذاتا مسلمين ما تقول لأوونا إنهكم أنتو مسلمين قلوله وإحنا معكم عشان لو قلت لهم مسلم ما يديكم قلنا قاعد تقولوا إنكم ما ما أنتو مسيحيين طبعا القفعة نقول النصارى حسب الله هم جاعت قولي انه انتم مفعيين قالوا ايما ساندين امورش سانين افطالهم الصغار والله هي داخل الكمية بتاعت الخطوم والله وانا شاهد عيان على هذا الكلام معي شابين اثنين كانوا حضوروا والله بقوا دموع كلام مبكر طيب الناس اتدفعوا سبع مليار دي او عشرة مليار فلاج لعرنجي سبع مليار اللي لكم ملك زي النسوان ديل وزي المرة الاولى دي محتاجين لسبعة ألف جنيه أو محتاجين لألف وحدة يشتروا بيك يزعيش كم رجل مسكين في بلدنا دي محتاج ل لألفين عشان يشتري له تجيب بتاع بورة أو جمح أو دقيق بتاع غيره عشان يأكل أولاد وقفاره في بيك بيلاي عليكم الله كب وأنتو بتعريمونا ذلك الجيدة وبعدا السودانيين اتو قول لك والله نحنا فقراء ومداتو يدافع الوعي اسمه جمال الوالد يدافع في الجريدة يعني الورض ينضح ما هو يقول انا طبت ورجعت وتاني ما بطبت اتكبر ثاني واجع الله عزتون اقول هذا هادوش شغلتك مشي مجيري ولا مشي بنا لك بدل ما يقول كده او يقول ساي بس كنت ساكت او يقول ساكت زي ما يقوله بعض المستابلين الله يهدينا يا مولانا ياخي كان بس. يقول كده بس يا فر يقول يا اخي هم الفغر والمساكين بسماله ال السبع مليار او الكم هم محتاجين إلا لينا نحن بس شو كران ذكير المال مال الله وسيسأل عنه الإنسان مما الله قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد من عند ربه عز وجل يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وفي رواية عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفطه وعن عمل فيما ألم هكذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام الله سيسألك أنت وأنا وجميع الرجال والنساء عن كل جنيه عن كل فلس عن كل درهم عن كل دينار من أين اكتسبناه وفيما أنفقناه لو قلنا لو كلاما ده ما حرص نقول لو الله لما يسألك يوم القيامة وما هو ثلاث ولاؤه وربما تكون داخل فيه اشياء اخرى ربما لو قلنا له خلاص ربنا سيسألك عن كل جنيه ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى يسأل عن خمس عمالي من اين استثوعوا فيما لو الله لما الله يسألك ويسألكم جميعا عن الجروش الدفعتوا على اللاعب ده. الجوحة يكون شهر هل أنفقتموها في حق او باطل شوف يا حد يا باطل انت عارف يوم الغيامة عارب حاجة في النظم في النظمات هنا في الدنيا بعض الناس يقول لك يا مولانا يا اخي ما مشكلة وكذا واحد كلنا واحد وده كلام باطل الزام لكن في القيامة الحق واضح في جايك والباطل في يا حد يا باطل طيب لما الله يسألك البروج دي أنفقتوها كتبتها من الحق ولا الباطن قالوا كتبناها من الحق خلاص حلال انفقتها ده سؤال التاني انفقتها في الحق ولا الباطن حقوني شو بالله عليكم حتى الناس ان يدخل الهكورة ذاتهم بيش يتفع قروش عشر عالف عشرين مقصورة جانبية سبعة مقصورة ما بعد البيكوب تمانين واحدة بيتعي شتة ونصف لما دينا ما يسألهم الله يسألهم سؤالين القروش الدبعة تادي شو الكلام ده كلام حد الله بيسه لك اي جنيه طلعت من جبك جبت من حج ولا لباطل وانفقت في حقوة لباطل جبت منه عندي خلاص فرضنا انه اي يزول السياسة الحلال فرض بيس فرض طيب انا دفعت بروش واشي تحضر مباراة في حق ولا باطل دي السؤالي مرغيه ما حيكون كده ولا اي جنيه دفعت والله حيصه في حق ولا باطل تبتك ايه اذا كان حق قل لي الله والله حق وهناك عن ربنا سبحانه وتعالى يا ج ما بي عاية اسمه والله انا عندي حجه ما في ربنا ما في كلام زي ده. وما بيعاجي اسمه والله انا اللي ثاني صليب ولا بيعاجي اسمه وانا عندي محامي او زوج يقاضي عني او ما تقول دفاع ما الكلام كلام ده حتى الخشم ذاته الله يكفينا من غيامه قال النبي عليه الصلاة والسلام فيختم الله على فيه الخجم قد يكفلوه مرة واحد فيقال لأعضائه انطط فتنطق أعضائه وعظامه واطرافه ولحمه كل الأعضاء تنطق ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول سحقا لكن وبعدا لأعضائه سحقا لكن وبعدا فعن كل كن ما كنتم أناضي وعن كل كن ما كنتم مدافع فلا حرام دي حرار والذين أنفقوا هذه الأموال بالشريعة القرآن سماهم سفراء ما أنا؟ القرآن قال تعالى ولا تُتَسْفَهَاء أموالك ولا تُتَسْفَهَاء أموالك ما معنى سفهاء؟ سفاه جمع السبي أرجع لأي كتاب لغ عربي السبي هو الذي لا يحسن التصرف في ماله هذا سفاه ولا ما هو الذي لا يحسن التصرف في ماله وسفاها وسفاها صفة من صفات المنافقين يبقى يخوض رحلة المسألة هنا ما خوض رحلة المسألة إنه بس هو الناس اللي ينفعون السفاهة خوض رحلة المسألة أجهزون مش ذي البسي أجهزون أنفق ماله في غير محله وتعود على ذلك فيفاقير في غير محله فوت فيه والسفاهة من صب والسفاهة من صباة المُنافقين الخلا الله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا قالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلموا هذا مسألة خطيرة جدا يا جماعة وربنا قال عن المنافقين السفهاء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وننتجد لهم نصيرا ابقى عنفت المفألة دي وانت ذاتك ما تمشي بتطلع برجك قوه ولا للاعب لا تقول ال5 ال10 هو عليه ال10 الثانيه بتاعه المواصلات او اجار الامداد اللي بتمشيوه مع رجال الجيران وناس الحله دالهلا لا بد من رقاب ودل موردات وديل وديل وديل يا القروج دي قدها اولادك عدلي مولانا والله الثلاجه مليانه مكفينا اديها لجارك المسكين جارك كمان اديها لواد عمتك الغلبان ما لاقي شغل اديها لواد اخوك التغير البجنة في الجامعة والمدنة المالاتي حتى الفطار أي ذول فينا صرف على أهله وربنا عز وجل يقول شنو يقولوا أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله طيب قاعد تحضرون دين هل هم من أولو الأرحام القعدين العبودين بعدين ذات لهم مخالفات ناس تلسلين فوق الرغبة والنبي عليه الصلاة والسلام قال الفخذ عوى حديثه صريح المثل الأخيرة الليلة بعدين في عفلة في إستاد من الإستادات الكبيرة باثنين فنانين كبار جدا حمد وردي والدلمين وعشرات الآلاف تفر هناك وبكثرة الناس اللي هيحبوه لو ذلوا على قلاد الأشياء بكترة الناس اللي هيحبوه عاملنا بإستاد وش نادي استاد عريض تون ملايين الحججوا ولا شك إنه الزاهبون إلى تلك الحفلة الماجرة المادنة المحرمة رجال ونساء ولا كيف ولا كانت بالله بتاعت الرجال لا لا لا رجال ونسوان واد النسوان اللي بالشباب اريتن كان حضانات لكن كلهم طالبات جامعات طالبات جامعات شباب عمر 17 و18 و23 دول ماشيين في حضانه وشباب فعالين وبنضوا حيضى الفندق هيكون راجل والسكن وضبط دين والعمله الى ذلك ان الغناء محرق سوى كان من هذين الفنانين ما هو الشوت يولد له صورة الفن وذاك الدكتور الموسيقار دكتور لنفسه لكن ما عنده اي وز ولا عنده اي قيمة ليه لأن الفنانين في شريعة الاسلام وبمذهب المالكية خاصة فساة قال الامام مالك امام دار الهجرة رضي الله عنه قال الغناء لا يفعله عندنا الا الفساة فادان باسي لا يجوز ان نسمع له او ان نعذر لهم لا بالراد ولا بالشريف ولا بالاساس واي بنوشتها ينطبق عليها الاحكام بتاعت تحتلق... الاحكام الاولى بتاعت انا ذكرناها لا توتسموا ونكم كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذه امه خطف وخطف وندخر قيل متى ذلك يا رسول الله قال اذا ظهرت القيان والمعاده وقلبه الخوار ربنا هيختب بينات من امه الحبيب المصطفى حتى لا والله والله قد يحدث بابا لي قد انا ما اتمنى اتمنى ربنا يتوب على اي مسلم وعلى اي عاصي وعلى الفنانين بذاتهم وعلى اي دول مجعبه ولا ماجره لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجلس قال اي دول يتم الى لغاني كثير من امه الحبيب المصطفى قال يوم من الايام ربنا هيخص يوم الارض يدخلهم تحت واقه قف وغضف ومضغ يمتخهم كره وغلابين ويرسلهم قتل من فوق كما قذر اصحاب الفين اذا ارسل عليهم طيرا اذابين ترنيهم بحجارة من سجين فاجعلهم كعصر ما فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يمتق عن الهواء فالنهزة لجمع العقاب والعذاب لو ذا المت الهناس جاء وغنب اثناء او مات سبب هيكاد الالله كيف انت عارف بالحديث النبوي على ما مات عليه زون مات درجه يوم الغيام الرز والفين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إبراهيم موسى عيسى جبريل ميكائيل إسرافيم كل الملاك والأنبياء والأولياء والصالحين والفين ربنا يبعث الإنسان البرقص مات هو البرض يبعث هو البرض قدام سيدنا محمد الحديث قال كده يبعث المرء على ما مات عليه أهل الوكيل دي الوكيل ال ال وحدينا قاعدين يوزر غنا دي دي بيجدر حلوة اذا ده الماجد هو ساجد ربنا يبعث هو ساجد امام الله وامام النبي عليه الصلاة والسلام شو الضخرة والإعزاز لكيه وانا رئيس واحد مصورين في احدى الصغر ما ساجد تحت الكعبة تحت الكعبة ساجد ومصور وميّد ساجد إذا الله يبعث ساجد لله خاشع قارث لله إذا كان مظلطا يبعثه الله كذلك واحد كعذردس وشأنهه طنبور أو جيتار أو بادح بل وعد بعدها الثلاث او بأي ما كاف الله يبعث معها زلد يزلها الله يبعث كما هو يوم القيامة أمام جميع الأنبياء والمرسلين فانظر إلى هذه الفضيحة اللهم صلي وسلم وديه غير على رسولك ما صلب جدا للإطفالة لأن الموضوع مهم ويتطلب ذلك وهو موضوع الساحة وبعض الأمور ستحدث اليوم اللهم عنا لكي كريك وشبريك عبادتك ولا تجعلنا لنا الغاثلين اللهم آسلوا لنا إنك أمزو ولي ومنا الله لا الله اشهد رسول الله الله الله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 وَاطَّلَّ نَدِينَا أَنعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَلِيٌّ مَّظْرُوبٌ عَلَيْهِمْ وَرَضُوا بسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي, والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غفاء الأحوى فنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجفر وما يخفى ونَيَسْتَغْفِرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنَّ ذَاتِ الْذِّكْرَ فِي الْذَكَرُ مَعِيَ أَحْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَقْلَمُ النَّارَ الْكُبْرَى أُمَّا لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى اللَّهُ أكبر. الله لمن حميد الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ رَبِّهِ فصلنا. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة غيره وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم ونوسى الله أكبر يا الله لمن حميدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ها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 هو طارق الله بعصنة النبي عليه الصلاة والسلام. <تصفيق> أما أما حكم الكورة ذات الحدّيات هل ذل ممكن إلى علاجها. هذا ذل ممكن إلى عكورة يغيب نصف الرياضة بالإسلام ما حد. بس يا الناس ما تفهم الكلام غلط. لكن كون ذل يعمل الشغل ويمشي يخبر وجمهور نحن رابطة مشجعين الهلال وذيك رابطة مشجعين الحمادا وذيك رابطة مشجعين موردة وذيك المريخاب وغذا كلام باطِ في المكان. وذي ما بيع الزمن وما بيع المال. والله يسأل من الزمن ومن شنو؟ من المال. يسأل من هذين الشيئين تحديداً أي دقيقة أي ثانية. بياعة الله يتعلم وأي إيمان لا تقول <تصفيق> أبو التاريخانا لا لا لا أعلم هو كلام الوصف قال يضاري حق. طيب لكن ذكرني زكّنينه أنبّي ليفركم الكورة ذات فزول لو درريض نفسه بيكورة يجري سباحة رقم خيل يتعلم سواء العربات غيره كل ده يجوز يا جماعة ما بيشي لكن بضوابط يعني ما يكون شغلة ما يكون شغلة يقول لك اللاعب المحترف الفلان. المحترف الفلاني شغال شنو انت لاعب كورة ده, ده باطل ما يكون يعني شغلة الإنسان الشاعر ثم لما الإسلام أباح الرياضة شوف لاحظ الناس بيخلط بين المثل الدقيق الحقولة دي وبين أخرى الإسلام أباح الرياضة عشان تتريض انت عشان شنو؟ تتريض انت جسمك، جسما مش عشان انت تعملي شغل أسل ما يطريب. الناس ما قاعد يتريض الناسين شو بيقدروا الناس اللي بيطريض يعادك بتريض بنشر جسمه انت بتمشي توجع عيونك وتشمع في الحافلة وتتعب ويسيب الدين في الاساسينات او في الكوب بيسفة الصعود او بحجر او بيجزازة تتعبين تكون خسران او ينشلوك شوطولات جيبك كل استرادات كلها مع النشلات ومع الحرامية فجي من هناك جيبك مشروط جلبتك مشروط انت خسران وفتران مش ما تريطت انت جيد اصلا ملجنة حتى التاغل عندك كملوه ليه فالاساسة اضع لك انت تريط انت تريط ما تكون الشغل الشاغل على الإنسان تجغاشنه شغال موظف شغال تاجر عندي دكانة عندي قدرة شغال مزارح الرياضة تكون حالك كذلك ثانوية ما يكون هي الأساس ثم يقولوا الآن في كور في كور في رمضان ده. كان أثناء رمضان هل هذين صايمين ولا مفترين؟ هل قدرت أقول لي بكلهم كانوا صايمين؟ مسلمين ما قدرت أقول لي بكلهم صايمين أنه أنا كنت بلع بخورة أنا كدابك ده كنت بلع درجة أولا في البلد والله يجب هلا؟ يعني ما يمكن ما لعبنا لمن كثيرة جداً جدا أن نقول، ألا؟ ففي النهاية، أقول ما سبب حاجة، بنا لكون دخلنا لخلوة، فرضنا القرآن كريم، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كنا كل تفيدنا صح. لكن ضيعنا زمن ساكت. اتريق، أعملك كل كله خميس، كله خميس، أقص حتى لو انت حتى لو ناس كبار على وحمور ان شاء الله في 30 سنة، 50 سنة، أقص أنت ورجال الجيران، أمشي في الميدان، خليكم كبر، أنا أبغى لبسو كدارات ما يكون بس الناس يفشون. فوق الرقبة هنا كلها بيستغل ألعب تريض قبل المغرب بنص نص ساعة أربعين دقيقة قبل صلاة المغرب تعال ليه عشان تحمس روح العرب في تلبس سلامة عشان تتجاوز لصلاة المغرب في هذه الضوابط وما يكون شغلتك الشاغلة كده يجوز كان كورة كان سباحة كان رياضة كان جري كان سباح يكون يقول لها أراحة. لكن بالكيفية الموجودة الآن دي لا شي كأنها محربة مجلس في الكائبية الموجودة الآن دي فعرّم ليه؟ لأنه يضيع المال وربنا قال وَلَا تُؤْتُوا الصفاء أموالات فأيه إذا يضيع ماله سيدخل في طائلة الصفاء إنه ويع ماله بما لا يُفيد ولا بيفيد طيب الهلال غلب وعشان الناس الثانين ما يضعونه المرّي غلب أهام فش نيعم ماذا يسبب هذا الأمة؟ غلب عشرين غلب منه إسرائيل؟ لا لا غلب نتبوش؟ لا لا غلب منه؟ غلب والله المورد كيف تنس وده الجغزوم وين وي غلبناكم وين وي إحنا يا خلاص الجم كبار كبار ذول عمره قريب ستين سنة يعني المورود يكون عاجب كنا حابس كتاب الله عز وجل عايش رضي الله وانا تقول عاجبتوا لمن بلغ الثلاثين ولم يحفظ الثلاثين قالت عاجبتوا لمن بلغ الثلاثين سنة ولم يحفظ الثلاثين جزءا من القرآن يعني القرآن كله قالت بتعجب قالت انا بستغرب من ذول العمر حصل ثلاثين وما حفظ كتاب الله هذا كيف ده؟ الليل الناس خلوا كتاب الله وماشيه يمشوا للساد ويشترون كورة بتاع احتساله طريق كامل الاحتسال بألفين عشان يمشي ينتظر المباراة من الساعة اثنين بوض كده اللاعب الفلاني جاء كده صليت بوض ياخد دقيقة يا مولان ما تشجد يعاين يا, يا مولان انما العمله بالنيات هل الحكم ده الظالم والله يعاين صليت العفو دقيقة ده ما تشجد والله غفور رحيم يضيع دينه ويضيع زمنه ويضيع قروشه ويضيع اولاده ويضيع شغله ويضيع وقت زوجته قس يا الان اغلب الناس اللي يمشي الكورة الان مقصرين في حاج زوجاتهم. يا تحق اداك انك تمشي الكورة ويفلقوك مظاهرات التحكيم فاشل هو هو التحكيم فاشل وتجي الصاعة 12 بالليل الليل تلقى اولادك وزوجتك نايمين يا تحق اداك الكلام النبي عليه الصلاة والسلام قال كنو اه قال عم وزا قال هي لو عمل معي ملكة الأخيرة فوت منا صح تفوت وين في البخاري علي بنبي طالب يعني حفر له خصومة بين زوجة فاطمة بالنبي عليه الصلاة والسلام فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فطرق الباب بتعالف فقال أين علي فاطمة صلى عليه قالت كان بيني وبينه شيء فأضبته فخرج شو ذاته أدب بالرسول ما قالت فذعلني هو نسوه أنا الليل يقول لك الراجي ده أصوه ما بيو هل لي بس أنا بنجمه لك لكن ايه قالت شنوه؟ قالت فغاضبته انا سبحان الله يمكن هزعله لك. لكن لأنهم كانوا مؤذبات قالت نسبت لنفسها الخطأ ايه قالت فغاضبته يعني انا اللي هزعلته فخرج فلم يقل عندي شفت كده يا جاموه ده؟ قالت ماشى وين؟ قال النبي وسلم رسل واحد يفتشه فجاء الرسول الى رسول الله صلى الله عليه فقال يا رسول الله علي هو ذا قائل في المسجد يعني لما ندع المسجد وين مش المسجد قائل في المسجد فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فوجد عليا نائما في المسجد على حصير وقد فقط, فقط أحد شقي ذاري على التراب فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وصار ينفض التراب عن إداري عليه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب قم أبا تراب فكانت من أحب الكون إلى علية طالب أبو تراب. اللي بين هذا وتراب ليلى أنه كناهمنا النبي عليه الصلاة والسلام بهذه القصة بهذه الحادثة. شاهدنا إن من زين الملة ما شاين. الجامع لماذا جامع؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب بقاع الأرض إلى الله مساجدها. وأضغطوا بيقاع الأرض إلى الله أسواقه أكثر حتى الله بحبه من الكون دا كله شبتا حتى لو محل سمحت بترول لو أرد تعدى بيترون الله بحبه أكثر من دا كله الجامعة أحب بقاع الأرض إلى الله مفاجدها فهذا ثاني والحديث ورد البخاري كان يعني عنده هم فراس مسألة معينة من شال هم شال هموم ديون عليه وكثير فوضاه فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فوجد في المسجد متكل على تالي من السوات أبو ماما رضي الله عنه فمتكل على العمود تدعانا النبي عليه الصلاة والسلام لا فجاء فجاء النبي عليه الصلاة والسلام لجوه قال مالك اللي على يا أبو قال مالك قال هموم احزنتني وديون اثقلتني يا رسول الله سلام ماني ف شوف لما جاته هموم وديون مش هيك مش جانا ولما ما جاء جانا لانه جامع محل فيه نور طول من ونور القرآن والإسلام واحب ما كان الله بيحبه وده بيت الله باختصار جديد اجانا بيت الله يعني انت الان لو ما جيت لدول محسن كريم في بيته ما زي لما انت لاقي في الشارع تقول لي يا اخي وقديني حاجة لما انت مجلب يا بيت ويكلمك لما انت مجلب يا بيت واسودانين كراباك فكيف لو جيت لربنا في بيته بيوت الله تبارك وتعالى المساجد ربنا حيكرم ولا ولا حيكرمك فشوف ربنا كيف اكرم الصحابي الجليدة لانه جبئت ربنا قاعد. فالنال صلى الله عليه وسلم جاء داخل جلالين انت عزان فهو الراب قال له اذا امسيت واذا اصبحت أنا بعلمك حاجة تقولها بالصباح الصباح والمساء الله عنك دينك وأذهب الله عنك همك ماذا أقول يا رسول الله قال قل عند الصباح وعند المساء اللهم إني أعود بك من الهم والحزن والعجز والكثل والبخل والجمل وضلع الدين وقهر الرجال وفي رواية وغلبت الدين وضلع الدين وغلبت الرجال وفي رواية وقهر الرجال صحيح ولو يتنفي الصحيح للبغاني اللي علمه فقال فقلتها في الصباح و المساء كمي يوم فاذهب الله همي وقضى الله عني ديني ليه؟ لأنه يجامع ها جماعة عزولي يوقف الله عزولي لا انت بيت حتى لو جامع ما قريت شي للموس حرفتها عزولي اصلي وضعي ما تقول كامل ما لا انا لا ما الوطني بالكل ده ولا بنقول ما نغلص كلنا نحب كل بني آدم خفوا وخير الخفائن لكن أهل حاشونه الحلال نزول لو أخطأ أو لو زعيم يرجع لربنا سريعاً وفي الختام تقبلوا تحياتي إخوانكم بمنتديات السلفية السودانية.